كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم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 وَإِذَا رَأُوْنَ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون